وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا, إلا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَهَالِ يَبْلُغُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وللله يسجد من في السماوات والأرض طوعه وكرهه طوعه وكرهه وظلالهم بالغدو والآصال قل ما الرب السماوات والأرض قل لله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 لو أن لهم ما في الأرض جميع ومثله معه لفتدوه أولئك لهم سوء الحساب ومؤهم جهنم وبأس المهد أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى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 والذين صبروا بتقاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سر واعلان يتوه ويدرؤون ويدرؤون بالحسن السئ تؤلاءك لهم عقب الدار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 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم وحسن مآل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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى, حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسول من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم